سورة الحجر وربا خفيف انما سكر الدم ضم التالي شعبا تمثلا وبالنون فيها واكسر الزايا وانصب الملائكة المرفوعة عن شائد عنا وثقيل للمكي نون تبشرون واكسره حرميا, حرميا ومالحاذف أولا ويقناط معه يقنطونا وتقنطوا وهنا بكسر النون رافاقنا حملا ومنجوه موخف وفي العنكبوت من شفا منجوك صحباته دلاء قدرنا بها والنمل صفا عباد مع بناتي وأني ثم إني فعقلا